يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أبلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى